اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه Bismillahi w tym momencie ابتدا الاله وأثني بحمد موارده سائغة هنيه ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في النور للكريمة والدباة Wszystkich tych słów نادczej jesteśmy w stanie zobaczyć, co وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلال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 هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية Ibn winię się mi بن ibn amru, benoa, wedi, الذي fiu, asmu, عن سمي لتقاصي في بلاد قضاة القصيه إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما kołą ki na ni jąka meżana a وهو اول من اهدى البدن الى الرحاب الحرميه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى وهذا سلك نظمت فرائبه بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه عند ذوي العلوم النسبيه الى الذبيح اسماعيل نسبه ومنتماه فاعظم بي من عقب تالقت وكواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وافطته المنتقى نسب تحسب الملاب حلاه قلدت آنجومها الجوزاء حبذاء ذائر قد سوذد وفقار أنت فيه اليتيمة العصماء واكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية اوردنا الزين العراق يارده في لم يصبه ما من وبدروا بدروا في جميل جدي عبد المطلب وابنه عبد الله المحمدية وإظهاروا جسمه وروحا بصورته ومعماه نقله إلى مقره من صدفة آخر من التزهية وخصها القريب المجيب بأن تكون أم من لمستفان في السماوات والأرض. حملها لأموال ذاتية وصبا كل صب لغبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد تون جذبها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 بإفصاء الأنسن العربية وقرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت محوش المشارك والمغارب ودواء واحتست العالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بإضلال زمن ورعبة الرهبانية ولهج بخبري كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لا إنك قد حمت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستعلم لذوق <تصفيق> ذات